يا سجن هارون هارون الا لعنه الله على الظالمين يا سجن هارون بك بك الحار مسجون والله بك الحار مسجون ابن جاف والله من وقع مسموم مسموم والله من وقع اي اي اي اي اي حاله صار شلون اي وش بدر من اهم اي يكون هذا اليوم اليوم والله قون هذا هو اي هذا اليوم كنا بمحصوم اي محصوم يحضر بسجنه اي يحضر بسجنه سيدي سيدي انت المعزا الحوائج أيها الكظيم سيدي على الجسر هذا الصوت باقي لا يموت سيدي على الجسر هذا الصوت باقي لا ما يموت على الطاغ يعلقه آهات يي آهات متروح سيدي على الظلم مطرح حضر لا حضر لا عن عي عش هالناس بس دون والله وتنوح, وتنوح ما بيهم أهلة أي عن عش هالناس بس دون وتنوح ما بيهم أهلة أي يا أي الله بي ويكل حق أو وربط البمسجون تم التسجيل في سوديو ومؤسسة جاسم القعب الإسلامي حال صار شلون وش بدر منه من كون هذا اليوم كنب ومعصام يحضر بسجنه بسجنه سجدة المعصام المعصام على الظلم بركان سالت علي حوام والله باقية باقية لليوم خاف بالظلام بالظلام ألا لعنة الله على الظالمين يرد فيهم باقي اليوم خوف بالظلام لا لا لا يرد فيهم والله راده يضيعون ذكر ما يقدرون ما صحب فيهم ابتربين اللي يمشي والناذر نعمري يكون خدامك احنا سيدي سيدي انت المعز يا سيدي يا باب الحوائج والله درب اللي يمشي والناذر يكون خدامك احنا سيدي سيدي ميهمني الموت اسمع هذا الصوت لبيك لبيك صحنه لا لا لا لا خسرنا الراح ما نهم بالراح سيدي سيدي لا خسرنا الراح مان هم بسم الله الرحمن الرحيم الاهي بالميامين هداه دين سادتي من بني هاشيم بمن سيرت لهم أو جبريل يا ذلع لخديم بمن صام بمن صلى بمن تصدق بالخاتم بالزهراء سيدة النساء فاطيم بالمسموم والمقتول ظلمان والعنى الظليم بالسجاد والباقري والصادق والكاظر يمان فائز بتيه ارض توسن عنيان وابنها العليم بن هادي والعسكري والحجت الجال قام من ظن نيران يا عا الهندسة الصوتية والتوزيع علي الفاضلي المونتاج والتقطيع الصوري عدنان